يجب على كل مسلم هذا هو في النهاية هذا نهاية هذا المشهد الولاي والعشرين بقي تعليق بسيط على بعض الحداث حدث في تونس حدث يعني هذا الحدث متوقع وحذرناه من قبل وبينا أن هذه الثورات التي حدثت في العالم الإسلامي قلنا ولا زلنا نكر نحن نوافق على هذه الثورات او التظاهرات من باب دفع الظلم ومع ايا كان المختلط وقلنا لكم يقولون ان فيها بعض العلمانيين وبعض المتبرجات والصليبيين وغير ذلك انت كمسلم اولى يجب ان تكون في مقدمة الصفوق ويجب ان تقطع دابر هؤلاء الظالمين وانت اولى الناس بالانتصار للحق ضد الظلم ان كان المنتصر للحق بوزيه بوزيه أو يهودي أو كان نصراني أو منسلخ عن دينه أنت أول منهم جميعا. ويجب وآين أنتم وقلنا لكم يجب أن تطهروا الصفوف وتنصروا شبابكم لأن تصمينونهم في المساجد وتأتي عنكم لا تخرجوا لو أنكم خرجتم من بلايك الأمر وكثرتم من سواد المسلمين وقلتم للظالم يا ظالم ما استطاع شرقي المريض في دونس أو في غيره تنت تقول عالني لماذا؟ لأنهم يشعرون, يشعرون بأن الساحب الان المساجد فتحات وان لا يوجد هذا المناخ المظلم وهذه البيئة التي كانوا يحيون بها ويعيشون بها هؤلاء المفسدون الحكام الظلمة الدكتاتوريون المستبدون الخاريون على الطرف كانوا هم رزين يحمونهم الان لا يوجد حمالهم الان لا ينتجون الى الاتحاد الروبي ويحتمون في منظمات حقوق ما تسمى حقوق الانسان في الغرب وذلك البنت تعرض فيلم في بوسط بلاد مسلمين بلاد عقرب بنافع بلاد هؤلاء الصحابة الكبار هذه بلاد مسلمة ليس فيه الله ستقول ربكم هذا أنا لا من بهذا رب انت بل سينما سينمائي لا قيمة له ودي يعني استبساك لمشاعر المسلمين واستبساك قلنا يا ابو الصاب ايس حادي مشرمة مرتبتة بتعلن بغير تقول هكذا ربكم تستحق يا رجل الكفار حتى الكفار لا يعني يراعون مشاعر المسلمين يعني حتى كفار في الغرب عندما تكن يحاول يراعي مشاعرك شعرك ما يمسك المصحف حتى يمسكه بالبلاستيك ويعطيه لك ويرلب الشواء قفاز هكذا ويعمل يعني حتى بيحاول يراعي ها اما هؤلاء اسمه محمد وعلي وسيد وحسون وحسنيه وحا هؤلاء الاراسل الذين نا... شنو في بلاد البصمين تقول هكذا في تونس والمر مستعيرة مش, مش تعر في هذه البلاد بطبعا الاستقوا بالغرب لأن الحلف الناتو والصلي والصليبيون الآن في ليبيا فهم يستقون بهم والنخب في الغرب يمدونه والحكومة حكومة عمانية يعني استبدلوا بنفس الحكومة نفس الجيش نفس الهم وهذا نفس الموضوع لاحظوا هذا هذا توافق لهؤلاء العلمانين في مصر في البلاد التي حاجز فيها صورات وتغيير لكنها تغيير منقوص لكن المشكلة في المسلمين المشكلة في أئمة المساجد المشكلة في هؤلاء السلفيين المشكلة في هؤلاء إخوان المشكلة فيهم جميعا لأنهم لم يستعدوا لهذا اليوم ويواجهوا هؤلاء العلمانين وكل راهن حياته كل الحياة مرتهنة الآن على ماذا على صناديق الانتخابات طب وانت ضامن طب إذا يعني اضعوا خطة يعني لو حدث ان الجيش انقلب ماذا عساكم ان تفعلوا وحن تتوقعون ان جيش تربى على الطاغوطية وعلى الحكم بغير ما انزل الله وهو لا زال يحمي هؤلاء التواغين لا تضحك هو الجيش يحمي مصالحه سواء بز... خاصة في مصر او في تونس هو يحمي مصالحه فقط وجد ان الشعب سيتمرد والجيش ستفكك والصغار الضباط سينقلبون والرطب المتوسطة ستنقلب عليهم ذلك اختطف الصورة والان شرع له ما يسميك اعلان الدستور رغم ان الاعلان الدستوري حكم مؤقت لكنه الحكم للشعب وهو مصدر السلطة وهو موعنوي مع... مع... مع... مع... طب يكفي لو حصل ان الانتخابات فشل وحتى الانتخابات هذه اكتسحتم هل تتوقعون لا تتوقعون انا تعتبرون لما حدثت الجزائر طب اذا قلبوا عليكم كما قلبوا على جبهة الانقاذ قديمة ماذا عساكم ان تقدموا البديل طيب يبقى إذن البديل على العقد تقدمه الآن من البداية حتى يرتجع هؤلاء النادنيون والعلمانيون وهؤلاء الماريكون الانش يمتلكون قنوات فضائية بعض الفضائية عندما تشاهد المحطات الفضائية تظن أن أهل مصر كفروا وارتدوا والعزب الله كم من يمن كسرت حاط الكفر الذي يخرج من هذه المحطات والحرب على عن إسلام عندما تذهب إلى تونس عاشي التصريحات وهذا التحدي والله مره لا يعجبها كل بيدخلوا لنا المساجد كسر الناس بيصلوا فيها لا يعجبهم كثره الناس ولا يعجب كأن الناس هؤلاء احد الشعب تم استراده من الاسكيمو كانوا مستوردون يعني الشعوب هذه كانوا استوردت من سحراء الكالهاري او هناك من نفاذة او واجهة من النرويج مثلا يا عجل هؤلاء احفادهم واسدهم وان فسدوا وان ضلوا رجعوا الى دينهم يحنون الى فطراتهم الى عقيدة آبائهم واجدادهم التي غيابة عز ابو تفلير ابو الخرى وشين العابدين هذا وكل هؤلاء يرجعوا يرجون يحنون لدينهم ولذلك الكفار يفطنون جيدا لا تسمعوا إلى هذا القرآن فيه لأنكم تغلبون لا تستمعوا إلى هؤلاء الذين يروضون القرآن لا تستمعوا إلى هؤلاء الدعاء لا تستمعوا لعنقه إشخبه عليهم بمسلسلات بهذه الحوارات الاسل... التي اعتداء على حر... على حرمة الإسلام على على يعني أخص خاصية من حرمة الإسلام بل اعتداء على ساتل الله تأسف كلكم ربكم أنا لا أؤمن بربكم هذه المرأة المجرمة أنزل عنك هذه ماخذ السؤال أنا لا أؤمن بربكم هذه تقولها في ولا وليس في دينمارك تقولها في تونس هذه بلاد التي حررت من هذا لكن لا تزالوا هذه البلاد لم تتحرر التحرير الذي نريد وننشده هذا واجب على اهل الاسلام انهم يستعدون اليوم المفاصلة لان المسألة ليست هذه سونة الكفر لن, ي... لن يسكت بل مكروا الليل والنهار والله انهم ينكرون بنا ولذلك الله سبحانه وتعالى سيمحق مكره والله يدمر مكاوم ان شاء الله لكن بشرط ان انتصرنا لله سبحانه وتعالى وانتصرنا لدينه كما فعلوا جربوها جربتموها جربها شباب بسيط وقاموا في المادين العامة لماذا لا تفعلونها انتم اهل وخاصة فالي مصر الحركة قوي جدا ومتشاحبة اخرجوا يا رجلتم بالملايين اخرجوا انتم اكثر من 88 مليون لا يخرج منكم 5 ملايين على الاقل يخرجوا عكذا من المسلمين خلص شدوا الميادين العامة اعملوا حال اقل اعتصام يسير اجلس في بيتك لا تدعووا الى اعمالكم حردوا الناس على العصامات لا نقول لكم شكوا اسلحة اضرابوا وقنبلوا لا نقول ذلك يقول لكم اعتصموا في بيوتكم اخرجوا الى المدينة العامة كبحالثة مع الطابوت حسن مبارك لقد زال في ب... ب... ب... لم يكمل ثلاثة اسابيع زال حسن مبارا بسبب هذا لكن دفع الناس طريبة قوة الأكثر من ألف شخص وخمسة ألاف جريح ويعني هناك أرواح ذهبة لا لابد أن توطنوا أنفسكم وضاع عنكم المشهد يعني معظم السلفيين في مصر كانوا قد تغيبوا للأثر جديد عن هذا المشهد تحررتم من الطغية تحررتم من أمن الدولة لماذا أنتم صامتون لماذا أنتم ساكتون واحد, واحد منهم يقول لك والله لم أجد أشرف من وزير الدخلية هذا رجل محترم طيب شيء كنت يعني أتكلم عنه بخائر من السلفية ثم هذا يقول لك شرف هذا رجل محترم يا رجل الشرف هذا هو اللي مضيعك هو, هو اللي شاعلك بالمجرم هذا الشيء الحاقد على الإسلام هذا يحلل جمال هذا هو صديق صوارس وصديق الأموال النصارى التي الآن يؤجشون بها النيران وهم الذين يخدشون هذه الفتن في مصر طب لماذا لا تقطع أي المجرم من نصوان الصليب سواء قنوات فضائية كاملة. نذكركم بها مرة هذه المحطات الفضائية من أكبر المحطات يجب أن تقعر عليم هذا يشاهده الذين يمولونها أنتم الذين تشترون هذه البضائية وتشترون هذه والإعلانات للمصالغة لو أنكم قطعتم هذه المحطات دريم واحد دريم اثنين هذه المحطات المحور هذه القنوات الحياة كل القنوات وو تي في وغيرها قنوات شديدة محطات كثيرة جدا تتكاظر وتتناسب بمصر مثل الزباء من كثرتها بأموال نصارى واموال فلول النظام السابق ولكن المشكلة عن المستعلك هو المسلم ان الملايين الذي يحصدها ثوارث وصليبه الذي يتحدى على الظهر وتحدى بلد العنف مأزلة هصليبه اعلى واكبر من المأزل في, في مصر جميعا هؤلاء هم الذين هم المستهلكون هم الذين يشترون المو... الموبايل خاص حتى في الجزائر والدول العربية وباكستان وكل هؤلاء تخيل هذه الشركات هذا المجرم الصليب المحارب لا استهزع على المسلمين هذا الأسبوع هذا الزوء الماضي في وسائل الإعلام وفي صفحتهم خاصة في سبوك استهزع بالشريعة الإسلامية وسائل بالحجاب والنقاب والرسول صلى الله عليه وسلم ولا حد يردعه ولا أحد وضع ولا يرضى حسن المنتسب للإسلام هذا المتهم المجرم الصوحي يا جماعة لا أحد يرضى أو لا أصل في لا أهملها ما حسن الاستئناس. يعني يبقى بشر مروض هكذا مثل الحيوانات الأليفة أيش ما هذا عز عز الدين الدين يرفعوا من هنا يا يا اخي ان لم تأنت اذا سكرت مد ستمدون واذا نطقت موت فقلها ومد قلها ولكن لله احتسبها لله تكون شهيدا عند الله سبحانه وتعالى لا نقول لك يمسك السلاح لا نقول لك حتى لا تفهمونا خطعا لا قل لكم اخرج هكذا في الميدين العامة وكسروا من سوادكم وخرجوا أو او على الأقل احتسموا ما يسمى بالعصيان المدني هذا هذا عصيان المدني لو استجيبوا لا صدقوني يدمر أي دولة في العالم أي دولة لأن الدولة الدولة يقف يعني هذه دولة جهات الدولة الموصوفون لا صبور معناها خلاص انتهى كل شيء دولة تسقط لو لو استمر أسبوع واحد ما ما كانت عندك من الميزانية من الدول الاتحاد الاوروبي لن يستطيع أن يعطيكم يعني هم ليسوا سفاب شركات على كذا خيرية ستعطينا كانوا يفعلوا اليونان فعلوا مع اليونان كل ما تتخيلون دولة هم دولة صليبية مستوىهم وهي دولة اعرق من كل الدول الأوروبية المقيمة دول تريغيق أو لا جريك هذا أو لا لا هنا في القروض وبسبب مشكلتهم ان الغرب بنمرهم بالقروض وانهم حتى لا يستطعون ان يدفعوا حتى مسألة اخديمة اللي جي عليهم. ورغم ذلك الغرب يعيش فيه لا يستطيع ان يدفع لهم هكذا بدون مقابل وذلك هذه هذه الحرب الدائرة والانتفاضات الدائرة في المجتمع اليوناني بسبب هذا فما بالك من احن هل تتخيلون لو انكم وان الشعب قام بالعسيان المدني وقام بمثل هذه الصورات سيعطيهم الأوروبيون الى متى يعني اذا متى سيعطوناه الا ان متى سيعطوناه سيحاسبهم شعبهم وتحاسب ويحاسبهم المجالس الخاصة التشريعي عنده ويحاسبهم ومسؤولون ذلك لا يستطيعوا الا من خلال المصالح فاذا وجدوا ان مصالحهم ليست هنا خلال سيتخلونها كما تخلوا عن حسن مبارك وكما تخلوا عن ازن العابدين وكما تخلوا حتى عن هذا الزنديق المجرم المجنون الجرس هذا القذاب هكذا هم يتعاملون مع كل المصلحة لو انكم اخلصتم لله سبحانه وتعالى يا اهل مصر و اهل تونس وخرجتم هكذا لا ذهب هؤلاء في شحورهم ولا, ولا كل واحد هؤلاء استمجد بالغرب سيلجأ اليه ويفرون من بلادكم لكن لكم كل انا والله يأتي اينا والله تجتمك والله يقول يأتي في قمر فضياء الولايات يقول ربكم يقول انا لا اصطيع ان اكفرها شيخ يقول لا اصطيع ان اقول كفرة يعني يا رب تقول لك ربك ومشستهزئ كده لا ومن بربك لك انا كافر تقوله له انا لا اكفرك اعوذ بالله راجل كله تقول لك انا كافر بربكم انا اللي اقوم لي لا لا لا استطيع ان اكفرك اعوذ بالله واحنا بقول في اكثر من كده بقول لك انا كافر وانت له لا انت انا لا استطيع ان اكفر هو اللي كفر نفسه بقول لك انا لست مؤمنا بربكم ويستهزئ بك المره بتستهزئ بكم ولا تستطيع تضحكوا عليا بالرضا قل انت مرتدة قلنا كده عقل شيء يجب أن تسمعهم همك أنك تقول انت مرتدة ولكنك تستقوين علي هؤلاء المجرمين المذججين بالأسلحة ولكنك تستقوين علي لو كان لي من عمري شيء لو كنت عملك قوة لم اشترأتي وما استطاع شقي مريض أن يمتطي ظهر هذه الأمة لو كانت هناك قوة في هذه لو كان المسلمين قوة بحق قال لك لك المسلمين المسلمين عبارة عن يتزنفون هؤلاء الأدنيين وللعلمانيين ويقول له أخي في الله لا ده ده مسلم هذا والله مسلم وقلوا لك أنا علماني وقلوا لك انت تكافر يا أخي والله حاجة غريبة جدا عندما قلنا لكم صحح المصطلحات قال لك أنا علماني وانت تعلم انه من اعداء الله هو دائما يتحدى ويتلاعى بيقول له لا انت علماني يعني انت تؤمن بدين غير ديني باسلام انت مرتد هذا حك في الشرح اما تقول له علماني مسلم وقلنا لكم كأنك بتقول صليب مسلم كانك يقول له مسلم كسليك مسلم كانك يقول له هكذا وهذا كان الشيوعي مسلم طب معه ما هي نفس هي ايش معنا هي شيوعي مسلم ملحد مسلم والله حاجة غريبة ملحد مسلم يعني ملحد لا يؤمن بالله وهو مسلم كيف تؤمن بالله وتر وتناقضان يعت... يجتمعان ما يعني وارتفعان ما كيف هذا على خراب عقد عند للأسف المتصدين لهؤلاء لو أنهم استمعوا إلى قولة الحق وزجروا هؤلاء وحسموا معهم هذا الخطاب ولم لهم وقالوا لهم أنتم يجب عليكم أن تجددوا دينكم وأن تجددوا إيمانكم ادخلوا في الإسلام أولا لنناقشكم لكن للأسف يجروننا إلى معارك فرحية ثم بعد ذلك أظلوا دافع دافع دافع يا أخي حاصره هو في أس ديني. وفي النهار يا أنت بفضل الله سبحانه وتعالى سينصرك نصر الله العظيم رب العرش العظيم من ينصر الإسلام وعز المسلمين الله انصر الإسلام ويعز المسلمين الله ما عبيدك كمنوعات نصينا بريك ما في نحوم علم فينا في نقضوك نسألك بكل اسمنا ذلك أذبت في كتابك على التاء أحد مخاطبك أو استسلت به فعلنا غلب عندك تجعل القرآن العظيم رب قلوبنا وجلاء حملنا وذهب غمنا وحزننا ذكر من ونحن نذكر حسن التلاوة يعني الليل وطف النهار لعلك والإسلام والمسلمين أجزو الفقس زهرة يا رب العالمين الله منصر إخوان صلافين في الشيشان وفي افغانستان وفي كشمير وفي تايلان وفي العراق والفلسطين والصومال وفي سوريا وفي ليبيا وفي كل مكان يذكر فيه اسمك رب العالمين اللهم ارن عجائب قدرتك في الكافرين والعلمانيين والملاحدة والمتأمرين على هذا الدين يا رب العالمين اللهم ارن فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين اللهم فرش كرب اخواننا المسجونين اجعل سجنا بردا سلام يا رب العالمين اللهم ردهم الى ديارهم وبلادهم وأهليهم وزويهم رضًا جميلًا طيبًا يا رحم الرحيم ولا تشمل بنا ولا بملعقة اللهم آمين اللهم آمين واقم الصلاة.